「なんでだろうなんだろ Allah うなんだろうなんだろうなんだろうなんだろうなんだろうなんだ الكل هو الله قل <تصفيق> هو الله ا ل ل ه ا ل ص م د ل م ي ل د و ل م ي و ل د و ل م يكن كفؤ له ل نحد ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و ا ل ل ه أكبر ولله الحب بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق قُلْ هُوَ الله 「どうした?」 شر ما خلق ومن ش ر ما خ ل ق ومن شركه غاسق د ع و م ن ش ي ر ربحيه ذات مضمون م شر ح ا ج ت م ا ق ي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 びんなこと言ってたんだ」<音楽> قل أ ع و ذ برب ا ل ن ا س ملك الناس اله ن ا س إ ل الناس من شر الوسواس الخن م に 「こんにちは」 よし 「そそこ ي で」